فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون يَوْمَ يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم إن أَوْ رَسُلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَنَتَّقَهُ وَأَطِيعُون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا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 ثَُّ إِن دَعَتُهُ م جِهار ثمَُّ إ يَ أَعلاتُ لَم وَأَسْرتُ لَ إِسْار فَقُلْلتُ تَافِروا رَبَّكُم إِهُ كَانَ وَفَّارَ